بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أن 119. وإذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسوله وبعد أيها المباركون كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي لم ندروس التفسير هذه المباركة بإذن الله في هذا المسجد المبارك عن مسألة القتل وحررنا وذكرنا أقسامه في القرآن غالبة ثم بينا وتأمنا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسوله واليوم نزدرف إلى آيات أخر ذكر فيهن مفردة القتل قال الله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبس عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتروا لكننا قبل أن نأتي إلى هذه الآية ننصيها بما قبلها لنعرف المناسبة بين الآية صورة الأنعام في كثير من آياتها بيان لأي جهل كانت عليه العرب في عقولها وتشريعاتها التي كانت لا تأتي ولا تعتمد على أي هدى ولا كتاب منيع قال الله جل وعلا في الآية التي قبلها وهي متصلة بما بعدها قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. قوله جل ذكره وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا أي قسموا وصرفوا والحرث هو الزرع والأنعام بهيمت الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ هو الذي خلق هو الذي رزق وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا والمعنى أنهم يأتون ما يجنون من, الز من الزروع أو من بهيمة أو من بهيمة الأنعام ماذا يقولون؟ يقولون هذا الجزء من المال هذا الجزء من النتاج نجعله للأضياف والمساكين فهذا يريدون به ماذا؟ يريدون به لله ويمتنون بالله، يمتنون على الله به ويجعلون قسما ينفقونه على أصنامه ويجعلون قسما ينفقونه على, على أصنامه فإذا نقص الشيء الذي جعلوه لله لا يأخذون من الشيء الذي جعلوه للأصنام يقولون إن الله مستغن وإذا نقص الشيء الذي جعلوه للأصنام أخذوا من الشيء الذي قسموه وجعلوه لمن لله هذا أظهر ما قيل بتفسير الآية وثم تقول آخر وهو أنهم إذا جاءوا يذبحون لأصنامهم سموا على... ذكروا اسم الصنم ولم يذكروا اسم ولم يذكروا اسم الله وإذا جاءوا يذبحون لضيفانهم ذكروا اسم الله وذكروا اسم ماذا وذكروا اسم الصنم, وذكروا اسم الصنم والأول أرجح والعلم عند الله وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون هذا حكمهم في ما يملكون ثم ذكر الله جل وعلا حكما سيئا لهم وشريعة اتخذوها في ذرياتهم فقال جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وكذلك أي مثل ما زين لهم ما وقع في الأول من التصرف في الأنعام والتصرف في الحرف وقع لهم كذلك التزين وهو في اللغة التحسين وكذلك زين لكثير من المشركين ولم يقل جميع المشركين لأن وعد البنات كان شايعا في ربيعة ومضر في بعض من قبائل ربيعة ومضر أما غيرهما من القبائل العرب فلا يكاد ينقل أو يعرف هذا عنه شيئا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أين الفاعل؟ شركاؤهم لكنه تأخر وقدم المفعول لبيان شناعة الصنيع الذي صنعوه والأمر الذي ارتكبوه وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وأولاد هنا عام أريد به الخاص على الصحيح عام أريد به الخاص لأن الأولاد تطلق على الذكر وعلى وعلى الأنذى لكن غالب من كانوا يقتلون يقتلون البنات أو البنين كانوا يقتلون البنات يأذون البنات قال ربنا شركاؤهم واختلف في معنى شركاؤهم فقيل الشياطين وقيل الرؤساء وقيل القائمون على الاوثان والاصنام وقيل القائمون على الاوثان والاصنام يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم يردوهم يعني يهلكوهم واختلف في هذه اللام ما هي هل هي لام العاقبة أو لام كي هل هي لام العاقبة أو لام أو لام كي إذا قلنا لام كي فالمعنى ان الامر مقصود يصبح الشركاء ارادوا اذلالهم وأما إن قلنا إنها نام العاقبة فيصبح الأمر غير, غير مقصود قال الله جل وعلا مثلا فالتقطه يتكلم عن مين عن موسى قال فالتقطه آل فرعون التقط من موسى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هذه اللام مستحيل تكون لامكين هذه اللام ماذا لام العاقبة لا يعقل أن فرعون عندما التقط موسى أراد أن يكون موسى عدوا عدوا له فالعون يعلم أن موسى سيذهب مركو على يدي موسى لما التقطه فهذه لام عاقبة وليست لام وليست لام كي لام كي بمعنى تصبح بمعنى كي يعني من أجل فهذه إذا قلنا إنها للشياطين فيصبح لام كي وإن قلنا للرؤساء تصبح لام لام العاقبة والعم عند الله ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وفي قوله جل ذكره ولو شاء ربك ما فعلوه رد على القدرية حتى يعلم أنه ما من شيء يقع إلا والله جل وعلا كتبه وعليمه وخلقه وأراده كم هذه أربع مراتب القدر مراتب القدر ما من شيء يقع إلا والله جل وعلا علمه وكتبه وخلقه وأراده كونا ظاهر هذا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون أي وما يكذبون وأعظم الكذب أنهم جعلوا لله شركاء ومن كذبهم أنهم زعموا أن الله أمرهم بهذا أما أصل الوأد عند العرب فقد ذكروا أن النعمان بن المنذر كان يأخذ الإتاوة من بني تمين والإتاوة مال يجب فذات مرة امتنعوا عليه فبعث إليهم أخاه الريان ابن المنذر فسب الزراري واستاق النعم وعاد إلى أرض النعمان فوفدت بني تميم على النعمان وسألوه النساء أي الذراري وأما المال فلم يكن يطلبونه إياه فحكم النعمان وقال تخير كل امرأة أن تعود إلى أبيها أو أن تبقى مع صاحبها الذي أسرها فما من امرأة إلا ورجعت إلى, من... إلى أبيها إلا امرأة أو فتاة لرجل يقال له قيس بن عاصم أبت أن تعود وبقيت مع من أسرها وكان اسمه عمر عمر منصوبة خبر كان فغضب قيس والدها ونذر أن لا تأتيه أو يرزق ابنه بعد ذلك إلا وأدها ودفنها حيا فتبعته العرب على هذا وكانت العرب فيها غيرة مفرطة والغيرة إذا كانت مفرطة تصبح غيرة غير, غير محمودة تصبح غيرة غير محمودة وتدخر بني آدم في عالم من الوساوس لا يكاد ينتهي ولا ينقف فغيرته المفرطة جعلته يصل إلى أنه يقتل كل ابنه خوفا من أن تكون مثل أختها فتبعته بعض العرب على هذا فعاد الله عليهم صنيعهم هذا قال الله وإذا الموؤودة سئلت وقال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكوا على هون أم يدسوا في التراب قال ربنا وهو الحكم العدل ألا ساء ما يحكمون ولم يثل الله جل وعلا عليهم على هذا الصنيع الذي كانوا يصنعونه إذن قول الله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون هو إحدى صور القتل التي وردت في كتاب الله جل وعلا من صور القتل التي وردت في كلام الله جل وعلا قول الله تبارك وتعالى في صورة عبسة هتل الإنسان ما اكفر قتل الانسان ما اكفر هذا يجري مجرا اللعن يجري مجرى اللعن وهو اشبه بالدعاء وبعض اهل العلم يقول ان معناه لعن أو معناه عذب واختلف في ما المراجع على ان المراد به الانسان الكافر الجمهور على ان المراد به الكافر ويقول بعض اهل العلم انها لها سبب مخصوص في النزول فقد ذكروا أن عتبة بن أبي لهب ومن أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم عم لرسول الله كم عم من على الإطلاق عشر كم أدرك منهم البعثة أربعة أسلم منهم اثنان من هما العباس وحمزة وَأَيُّهُمَ أَوَّلُ إِسْلَامًا حَمْصًا وَكَفَرَ مِنْهُمَا إِثْنَانًا من هُمَا أَبُوْ لَهَبٍ وَأَبُوْ طَالِبٍ إلا أن أبا طالب كان ينصره وأبو لهب كان يؤذيه حتى إن أبا لهب لم يشترك مع بني هاشم في الشعب المقصود أن عُتبة بن أبي لهب آمن فلما نزلت سوره النجم كفر وقال امنت بالقرآن كله الا سوره النجم واخذ مثل ابيه واخذ مثل ابيه يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام فقال له عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام اللهم سلط علي كلبا من كلالك وقد مر معنا ونحن نتكلم لا ادري في أي موضوع سابق لكن ذكرناه في الاسد لكني لم افسل حينها فخرج عتبة هذا إلى الشام لتجارة بعد أن دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصل إلى مكان يقال له الزرقاء أو غيرها قريب منها تذكر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه فخاف فقال للرفقة الذين معه إن أصبحت حيا لكم ألف دينا فآحاطوه وجعلوه في وسطهم وجعلوا الرحال حوله ثم هم حوله حتى يكون أنآ وأبعد لو جاء سبع فجاء الأسد ووثب عنهم وعن الرحال وجاء فوقه ومزقه ثم خرج وقد قال أبو لهب قبل أن يخرج ابنه إلى الشام يبكيه قال وَاللَّهِ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ شَيْئًا إِلَّا من يقول هذا؟ أبو لهب ما يقول محمد شيئًا إلا كان وبكى ابنه وهو يوجه وهو قرابةً عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أن الأمر توفيق وخذلان توفيق وخذلان من أراد الله به عبداً من أراد الله به خيرا وفقه ومن لم يرد الله به خيرا خذله نعوذ بالله من الحرمان والخذرة وإلا هذا يبكي ابنه يعلم يقينا أن هذا سيقع لكن سبحان من ما يشاء ويفعل ما يريد فقتل في الزرقاء من أرض الشهر قال الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره معنى ما أكفره أنه يقر بأن الله هو المحسن إليه ومع ذلك يأنف أن يعبده يقر بأن الله جل وعلا هو المحسن إليه ومع ذلك يأنف أن يعبده ويندرج في هذا في سياق مثل هذه الآية قول الله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود فإنها الكلام هذا من نظير هذا كله جار مجرى مجرى اللعب كله يجري مجرى مجرى اللعب قتل الإنسان ما أكثره ثم بين الله جل وعلا أنه لا مسوغ لي بني آدم أن يصيبهم من الكبر ما يصيبهم فذكر الله جل وعلا بأصل الخلقة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره كلا لما يقضي ما أمرها والمراد بيان ضعف بني آدم وأطوار أحوالهم وما آلوا إليه حتى إن منهم من عياذ بالله من يمنازع الله في ألوهيته وربوبيته مما جاء فيه ذكر القتل في القرآن الكريم إضافة إلى هاتين الآيتين قول الله جل وعلا ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كان بكم رَحِيمُ وهذه الآية تحتمل كم معنين لكن لا يوجد تعارض بين المعنيين فلذلك تقبلاني سويا الأولى وهو الظاهر تحريم أن يقتل الإنسان نفسه وهو ما يعرف في اصطلاح الناس بال بالاتحار وهذا محرم بإجماع الأمة وبنص الكتاب وبنص أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة والمعنى الثاني لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتلوا بعضكم لأن الله جعل المؤمنين كالنفس الواحدة ومنه قول الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم أي بإخوانهم فجعل المؤمن مثل نفسه لكنه ينبغي وفرق يعني لا بد طالب العلم يعرف مقتضيات حديثه فما يقال كفتوى غير ما يقال كوعظ وما يقال في حلقة علم غير ما يقال عند العامة وإذا أدرك طالب العلم هذا وفق لكثير من المصالح من ذلك أن من قتل نفسه لا يكفر ولا يحكم عليه بالخلود في النار لأن أحد الصحابة كان مع ابن عم له ثم أوجعه شيء فقطع شيئا من عروقه من براجبه فسال الدم منها منه حتى مات ثم إن ابن عمه راه في المنام فقال له ما فعل بك ربك ورآه مغلول اليدين قال قد غفر لي قال فما لي أرى يديك مغلولة قال قال لي ربي إنا لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك فلما وصل الصحابي إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ولي يديه فاغذر اللهم ولي يديه فاغذر رواه مسلم في الصحيح فلو كان كافرا خارجا من المله. ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعقل أن تأتي لشباب مبتلين بشيء مثلا من المخدرات أو ما أشبه ذلك أو بيائس وتقول له هذا الخبر كأنك تدعوه إلى أن يقتل نفسه لكنك لو ذهبت تعزي أهلا ناؤناسا عائلة أسرة قوما جيرانا أصيبوا بأن أحد أبنائهم قتل نفسه فأصابهم الكرب تأتيهم حتى تخفف عنهم المصاب تؤزيهم وتقول لهم هذا الحديث وأنه لا يحكم له بالنار وأنه اعملوا عنه عملا صالحا صوموا حجوا عنه اعتمروا عنه تصدقوا عنه حتى تطمئن قلوبهم وتبين لهم أي ساعة هي رحمة الله جل وحلا واضح فينبغي للعاقل أن يضع الأشياء في موازينها الصحيحة وبهذا أصلا يميز عالم عن عالم وطالب علم عن طالب علم لأن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أولى بها وفقنا الله وإياكم والحمد لله رب العالمين